119. خش عن بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازددر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا نرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت آد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَذْرَعُ النَّاسَ تَذْرَعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نت 109. إنا إذا لفي ضلال وسعر نولقي 110. أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر 111. سيعلمون غدا من الكذاب نشر 112. إنا مرسل ناقته فتنه لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شد بمن محتضر فلا ذا صاحبهم فتاقوا فاقر فكيف كان عذابي ونذ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 ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل الوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم ذقشتنا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 وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براءة في الزبع أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم وَالسَّاعَةُ أَذْهَبًا وَأَمَر ۚ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۚ يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَذُوقُونَ مَسَّ سَقَرٍ ۚ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر وما ذات كلام حبا بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فاعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إ المُتَّقينَ فيِي ج الناتنَ غَرِي فيِي مقدِ صيدقَِّ يا دَمَيكِم